أَلِفْ لَا مْرَى تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ أَكَانَ كافرون إن هذا لسافر aj ذلكم الله ربكم فاعبدون in 124. والذين كفروا لهم شراب من حميم 125. وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل والشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساس ما خَلَقَ الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون فختتِلَ في فيِي اللي وَنَّ هاار وَماَا خن قََّغُ فيِي السَّمنتِ وَد الأغغْللَ آنتِ